وآمن روعتنا واحفظنا يا رب العالمين اللهم سدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم شع القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابه منا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة للسنة ومن الشرك إلى التوحيد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمانة والعفو يا رب العالمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمنا في بيوتنا اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك فتحا مبينا، اللهم إنا نسألك فتحا مبينا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك الشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تتجاوز عما كان منا من خطأ في القرآن أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان يا رب العالمين اللهم أمننا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير اللهم ضيد جهنا اللهم ضيد جهنا اللهم جهنا. اللهم, اللهم عطق رقابنا اللهم عطق رقابنا اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم ثق الموازيننا اللهم ثبت أقدمنا على الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك يا رب عيشة تنهية وميتة تتنسوية أم رضم غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين ربنا لا ترع لنا في يوم هذا في يومنا المبارك هذا ذنبا إلا وفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا باغيا إلا قطعت ولا ميتا إلا رحمت ولا عدوا إلا خذلت، ولا عدوا إلا خذلت، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا, سترت ولا, سترت ولا حاجة يا ربي من حواج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح وخير. إلا أعنتنا على قضائها وأكرمتنا بها يا رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين ثم أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي كيف حالكم جميعا يا رب العالمين أسأل ربي أن تكونوا بخير وعلى أتم خير يا رب العالمين وأن تكونوا دائما في زيادة لا في نقصان وأن يرزقني وإياكم عملا بالقرآن اللهم ارزقني وإياكم عملا بالقرآن واجعلني وإياكم مما, لم يهلم مما لا يهتم فقط بحروفه ولكنه يهتم بحدوده ويعمل بحدوده ثم اما بعد يا حبتي اليوم حديثي في مكمل لحرف الاسبوع الماضي اخر حرف وهو حرف الجيم وقد ونتم اليوم حرف الحرفين التانين المكملين هو عندما تحدثنا عن مخرج اللسان ذكرت اقصى اللسان وقد تحدثت عن حرف القاف والكاف وتحدثت ايضا عن حرف الجيم من وسط اللسان واليوم أحدثكم عن حرف الشين الذي هو من وسط اللسان كالجيم وحرف الآخر الياء الذي هو من وسط اللسان كالجيم والشين وسنبتدئ بحرف الشين بإذن الله نقول أولا عندما نتحدث عن حرف الشين أقول يا أحبتي مخرجه دائما لما تيجي تتكلم عن بتكلم عن حرف أو تقرأي حرف او تراعي اخطاء ذلك الحرف اهتمي جدا جدا اولا بمخرج ذلك الحرف اذكر ان نقول ان مخرج حرف الشين وسط اللسان ولا اتوقف لابد ان اتم حديثي لان لو سألتك وسألتك عن مخرج الشين فقلت مخرج الشين وسط اللسان اذا انت لم تتم المخرج حقيقة او لو تعطي المخرج حقيقته وسط اللسان مع مع ماذا مع ما يحاذي من الحنك الأعلى يعني لازم الصورة اللي أمامك دي وانت شايف المخرج الصورة اللي أمامك في مخرج الشين انظري إلى ارتفاع أقوصة اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى حتى نأتي بالشين، الشين، الشين، وسط اللسان بيرتفع يطلع فوق عند الحنك الاعلى وخلي بالك من المراحضة الهامة جدا في مخرج الجيم كان وسط اللسان مع محاديم الحنك الاعلى المخرج مغلق يعني في التصاق بين اللون البم او الروز اللي بمجود تحت عندك واللون وسقف الحنك وسقف الحنك اما الان فهناك مكان بين شوف انظري عشان تفرقي بين حرف الجيم الج ملزوق في لفه في المخرج مغلق عشان مفيش جريان صوت ولا جريان نفس هينزل تحت اللسان شوية وهيبقى في مكان اللي هو اللون الابيض اللي هو هيمشي فيه بقى اللي هو جريان الصوت هيجري فيه الصوت حرف الشين حرف الشين وزي قرني بينص بين الاثنين بين المخرجين عشان لما اجيب مخرج الجيم تقولي لي ازاي اميز بين اج وانزل توي وانزل تحت اسفل قليل واقول القش قرب المكان المكان مخرج وسط اللسان مع حزيم الحنك الأعلى بس زي ما انتش شايفه في الماضي في الجيم مفيش المكان الابيض اللي بين اللون الأصفر واللون البامبا أو الروز الأسفل والآن أصبح في لون أبيض يفرق بينهما اللي هيمشي فيه اللي هو نقول فيه جريان الصوت علشان كده بقول مخرج وسط اللسان مع ما من الحنك الأعلى ولازم وانا بقرأ الشين اتخيل الصورة علشان لما يجي اقرأ الشين ولساني منبسط وقول اش اش خطأ لازم تتخيلي صورة مخرج الشين اش اش اش صفات هذا الحرف لهو حرف الشين الهمس الهمس يعني جريان النفس عند قراءة الشين حرف الشين يعني وانت بتقرأي كلمة زي اشترى اشترى حطي ايدك امام فاهك وشوفي كده في هواء خارج ولا لا اه في هواء خارج طبعا بيجري في الحته البيضة اللي انت شايفها دي جريان النفس بيخرج بره من الشفايف ولذلك حسي بهواء خارج من ايدك حطي ايدك وانا بكلمك وانت بتقرأي اشترى ما تكتميش ما تكتميش نفس النفس وتقولي اشترى اشترى كأن ما فيش فيها خالص نفس او هواء خارج بره ده هذا خطأ في قراءتك للحرف الذي به همس وهو جريان النفس أثناء قراءة الحرف وكذلك صفة أخرى الرخاوة يعني جريان الصوت أخطاء بنقع في عند قراءتنا لحرف الشين لما تيجي تقرأ حرف الشين تقولي مثلا إيه؟ اشترى اشترى, اشترى, اشترى المفروض تقولي اشترى اشتويلة ازاي أيها رخاوة تديها صوت طويل اشتر بس بدون تكلف او بدون زيادة عن عن اللازم بتقولي اشترى اشترى الشيطان طويلة جريان صوت الحرف اش اش عش... يش جريان الصوت هو الرخوة. الثالث استفال بتقولي اش ما بتقوليش إش. اش اش مش فوق إيش؟ اللي هو اللسان الاستفالة عكسه الايه الاستعلاء اقصى اللسان بيبقى ايه مش, مرت... مش مستعلاء مش مرتفع الانفتاح ان هو برضو بعيد عن ايه مش ملاق مش مقفول نعم انساء في الحنك التفشي الصفة اللي بتميز هذا الحرف التفشي اللي هو لو ما قلتش هذه الصفة بتبقى قراءتك للشين مش واضحة او ينقصها اهم الصفة في هذا الحرف وهي انتشار الريح وصوت الشين داخل الفم يعني لما تيجي تقولي أش الصوت ده والريح ده موجود في جوه, جوه ما لي الفم بيه ما يبقاش عند السنان لأن بعض الناس يقول أش قدام كده صوتها بيبقى أمام الشيطان جوه يا بنت الصوت جوه متفش جوه منتشر متفش يعني منتشر جوه أششيطان خلي الصوت ده دا منتشر داخل الفم كله ولذلك وانت بتقرأي عند النطق يصل الى يمتد الصوت هنا من داخل الفم عند النطق يصل حتى يصل الى صفحة الداخلية للأسنان العليا يمتد كلا يمشي يملى الفم كله لحد ما يبقى زي ما انت شايفه طرف اللي هي او شكل اللي هي اللسان واصل فين في الصورة اسم هذا الحرف اسم هذا الحرف اسمه, اسمه او لقبه مع لقبه هو من الحروف الايه الشجرية اللي بيطلع من ايه وسط اللسان او شجرة اللسان امثلة على قراءة ذلك الحرف عشان اطبق قراء أطبق ذلك الحرف وانا بقرأ لاني بفتقد بشدة الى معرفة المخرج ومعرفة وضع اللسان بالصورة اللي انت شايفاها وعدم انبساطه اللسان مش مبسط مش ممتد كده زي ما تقرأ مثلا العا ولا التا ولا النا لا له شكل شكل تاني وليه وضع تاني مع سقف الحنك لما باجي اقرأ هذا الحرف امثلة على قراءة ذلك الحرف بقرأ مثلا كلمة اشترى اشترى اشترى بوصل الكلمة خلي بالك ما بقولش اشترى ما بقطعش ما بقولش اشترى او بعمل نبر على صياحه على الشين بقول اشترى لا التفشي او الرخاوة مش معناها ان انا بعمل نبر على حرف الشين او صياحه على حرف الشين بديله صوته ش ش ش الشمس الش الش الش الشيطان الشجر شيعة حتى من الأخطاء اللي بقع فيها أنا أنا لما بقرأها بداية الشين بداية كثيرات منا بتقع في خطأ إنها ما بتجيتش فيها الصفات دي بتقول شيعة شيعة لو بصيت وحطيتي إيديك للأمام فمي كنت بتقرأي شيعة هتاجدي لحسا بجريان نفس شيعة ولا بصوت التفشي وانت بتقرأي كلمة مثلا إيه يعرشون او يعرشون شش جريان الصوت وجريان النفس دي بعض امثلة للشين طب ايه التنبيهات المهمة اللي وانا بقرأ القرآن لابد اراعيها عند قراءتي علشان تبقى قراءتي صحيحة في هذا الحرف ما مقاش في اخطائه ما هي التنبيهات التي يجب مراعتها عند قراءة حرف الشين اول حاجة لما بيجي اكلمك في التنبيهات ايضا بالاضافة للتنبيهات السابقة او لك راعي يا بنتي الفتحة والضمة والكسرة اول حاجة تهتم بيها في اي حرف من الحروف كما ذكرت لك مراعاة اتمام الحركات في ذلك الحرف يعني لما باجي اقرأ حرف مثلا ايه شجرة شجرة ما تقوليش شجرة يفتح الشين يفتحيها فتحة بصوت بصوتها متصاعد لا اعلى ما تقوليش شا شجرة شجرة سعادي صوتها الاعلى شا شا شا زي ما بتقولي شامة او بتقولي شامي شا جا يبقى شجرة اذا اول حاجة تراعيها راعي فتحة ذلك الحرف لان كثيرا ما تختلس فتح ذلك الحرف وخاصة برضو لما تكون بداية زي كلمة شجرة او الضم يا يع مثلا يعري <تصفيق> راعي اتمام حركة الضم ما تقولش يعرشون يعرشون اتم الكسرة والضمه يعريشو شو ضم ما سمي الضم ضم الى بضم الشفتين جربي وانا بقرأ معاكي واقراي هذه الكلمة وضم شفايفك في الشين وكذلك الكسر مثلا وانا بقرأ بشير بشير بشير ونذير مثلا بينيلي بشير بينيلي صوت الشين والصفات اللي انا قلتها لك دلوقتي ذكرتها لك والضحيل الكسرة فيها والضحيل كسرة باشير باشير تعرفي الراء الرقيقة اللي بتقف عليها وقبلها يا وقبلها حرف مكسور ليه بتيجي مفخمة منك لان انت اصلا ما كسرتيش كسرة الشين كسرة صحيحة فبتقولي باشير باشير بقت الشين طلع لفوق صوتها فاصبحت الياء التي تليها ياء مفخمة وترتب على عدم كسرة الشين اخطاء ان هي نفسها كسرة راحت خلاص من التحقيق الياء اصبحت ياء المادية مفخمة الرائع الرقيقة بالوقف يعني واقفين عليها طبعا بتبقى رقيقة وقفا اذا كانت في حالة مثلا لو مفخمة لو قصدي منونة او بالضم بال, بال, أو بال يبقى المفروض انت تقف عليها بالسكون وقبلها ياء يبقى باشير بيني كسرة الشين حتى يظهر اثر ذلك في الياء المادية ويظهر اثر ذلك في الراء. وجربي دلوقتي وانا بقرأ معك اقرأي باشير باشير وكذلك كلمة عشية عدم تحقيق الكسر في هذه الكلمة وانا بقرأها بتقولي عشية عشية عشية. بكرة وعشية عشي. عشي عشية عاشية افتحي العين الاول افتحي واهتمي بفتحة العين عشان تجدك ايصر بعد كده كسر الشين عاشية عاشية يبقى دي اول تنبيه لابد ان رعيه وهو اول حاجة براعيها تم حركة الشين ودي اهم شيء عند قراءتي لذلك الحرف والذي يليه ايضا او الاخطاء التي اقع فيها بيان الشين واظهار صفة التفشي فيها لا سيما اذا وقعت ساكنه او مشددة زي كانت مثلا ايه اشترى اشترى اشترى ممكن تقوليها الخطأ اشترى اشترى اشترى فين الطول الشين فين التفشي فين الهواء اللي مالي بقك فيها اشترى اشترى وفي بين الشين والتاء لانها قريبة منها ممكن تروح فيها اشترا ممكن ممكن تضغميها على فكرة بعض الناس تقول والاشترا ما بتبينش الشين ولا صوتها ولا تذشيها ولا صوتها عشان كده بتبقى شبه اضغمتها في التاء تقول اشترا اشترا بعد كده جيبي مخرج التاء وكذلك كلمة الشاكرين المشددة لانها مشددة يعني فيها حرفين شين بتبقى اكد بيان اللي هو التفشي فيها جريان الهواء مل اللي هو الريح اللي بيجري في فوق في الفك في الفم ده اللي هو صفة التفشي ازاي تقرأي اش اش الشاكرين أش خلي بالك الشاكرين بقرأ الشين المشددة اولا بسكونها ثم بفتحتها ثم بمد المد الذي يليها على امتداد فتحة الشين الشا الشا مش الشا الاخوات اللي بتقرأ وبتكرر تاني وبترجع في الحروف الرقيقة للمد المائل ارجوكم راعوا ان الحرف المفتوح صوته لاعلى متصاعد لاعلى والمد الذي بعده بالالف يكون امتداد بالفتحة لاعلى كأنك بتصحبي حاجة الفوق ما تنزليش فيها فكك السفلي ابدا ما تقولش الشا أشا أشا أشاكرين مخرج الكاف زي ما قلتوا في الإسبوع الماضي أشاكرين عشان تجيلك اللي هي اللي هي المادية بعد كده مكسورة كذلك وانا المفروض اني بابت طبعا طرف لساني عن مخرج السين لاني ساعات بقع في, في عيب عجيب جدا في, في قراءتي للشين وده بقع بتقع فيه بنات يمكن كثيرات من البنات اللي بتقرأ علي لما تيجي تقرأ الشين بتدخل فيه صفير تقول كده أس, أس سمعين صوت الصفير في الشين أس هي ودت حرف الشين مع السين أخدت من السين صفيرها ومشين تفشيها فعملت حرف جديد تماما في صفير وفي تفشي وهو ليس حرف الشين ولا حرف السين مفروض الشين لوحدها والسين مختلفة يبقى خلي بالك إياك تودي طرف لسانك عند مخرج السين فتقع في الصفير وكأنك تقرأي حرف السين يبقى ش أش ش أش خلي بالك لسانك لفوق الس لسانك ممتد الس غير الش الصدفوة الامتداد وسط لسان مع مع حجم الحاكي الأعلى السين ممتد لسان ممتد ابعدي لسانك عن ثانياكي عشان ما تزنقش صوتك في الشين وتقولي أسا بعض الناس على فكرة بتكتم ليه بيقع يقع الخطأ في حرف الشين لأنها بتكتم صوت الشين لأن بتوصل لسان بتمد لسانها ما بتفعوش مع الحنك الأعلى يمتد اللسان لحد ما يوصل للثنايا العليا أو السفلى وتوصله للسفلة وتروح زن أطار في لسانها بالسفلة تقول أس, أس كأنها وصلت هنا لإيه كتمت الصوت وقرأته ب السين بالصفير وكأنها تقرأ سين خطأ اخر يقع يا جماعة عند قراءتي لحرف اللي هو الشين اذا وقع بعدها حرف جيم ودوارد لما بعض الناس بتيجي تقرأ شجرة بينهم نتيجة السرعة الشديدة على قراءة حرف الشين بعدم اعطاء مخرجه وفتحته شا وتمتقل لحرف تاني من نفس المخرج الجيم شجرة هاتي حرفين مستقلين كل واحد له فتحه مستقله شجر بيناهم عندك الشين مفتوحه والجيم مفتوحه والراء مفتوحه والباء مفتوحه بينهم والنون مفتوحه خلي بالك الفتحات اللي مرت عليكي دي كلها خليتك اختلاسك فيها وسرعتك على مخرج الجيم ضيع عندك بتقولي شجر بتضيعيه بتضيعي اللي هي المخرج او صوت الشين لانها اولا اذا وقعت بعدها الجيم دي خلي بالك انها بيبقى لازم تبينها لانها بتقترب في لفظها من الجيم لان الجيم اقوى فبتغلب عليها الجيم بعض الناس تقول ايه شجرة شجرة شا شا شجرة شا شاجرة الليدي معايا اقرأي معايا كلمة شاجرة اقرأي معايا كلمة شاجرة شجر احذري او يجب أنت حذري بإظهارها مرقاقة إذا جورها حرف مستعلى لأن البعض زي ما بيعملها ممالة بشدة يقول لك شا جارا شا, شا بيحرك الفك السفلي في الشين إيه علاقة الفك السفلي دلوقتي بالشين أنا بقول لك يا بنتي لسانك مع فوق ليه بيتخلي لسانك مع تحت هو دلوقتي علاقته بفوق علاقة اللسان وسط مع فوق ليه بتنزلي الشين تحت قولي شا شا والصحيح شا شا فوق الصحيح النفوق وليس أسفل إياك تقولي شا وتقترب بالشين من تحت من فكك السفلي لأن انت خلطي تماما بالمخرج اللي فوق للمخرج اللي لمخرج ليس صحيح للشين لذلك بينيها مرققة حقيقة إذا جاورت حرف مستعلة بس إياك من المبالغة إياك وانت بتقرأيها مثلا في أنك تبينيها أنها رقيقة جم مثلا إيه شققنا بعض الناس بتقولها مفخمه شققنا شا شا, شا شققنا شققنا او كلمه ان شاء الله تقولها ان شاء الله ان شاء ان شاء ان شاء ان شاء الله وهي صحيح ان شاء الله والصحيح في شققنا شا شا شا لفوق الشين لفوق شا قاقة لفوق برضو قال قال لأولتها لأسماء الماضي مش شا قاقة مش شا قاقة شا قاقة شا قاقة فوق شا قاقة نا يبقى خلي بالك الحرف الفوق وقرأيه وسطا لا برسا ولا سوادا ما تقوليش انه هو الشين رقيقة تستزيد فرقتها تنزل بسطة للفك السفلي ومخرجها من الفك اللي هو من اللسان مع ما من أعلى وبعدين كلمة زي كلمة شططة شططة ش ش ش ش فتحة ش ش فتحة ش فوق طا فوقها أكتر بقى طا ش طا ش طا ش طط طا, طا. ش مش ش مش ش مش فق مش نزل الفك السفلي فيها مش شاتطط شاتطط شات شاطه بتقوليه شاطط شاطط شا او اذا جاء بعدها حرف ممدود وبقوا بعده حرف فخم زي كلمه شاخصهن انا صارهم او من شاطئ شاطئ مش شاطئ او شاقصه راعي هذا الامر او شاق الرسول لما تيجي تقراي كلمه شاقه ما تقولهاش شاقو قولي شافو، شا فوق شين فوق المد امتداد الفتحة لفوق يبقى كله فوق مسيك المراية معاكي وانت بتقرأ عشان تصبطيلي معايا الامالة مسيك المراية عشان يبقى فكك وانا لك يبقى فوق يبقى معنا كده نفك السفلي مش هتحرك ابدا مش هينزل وانتو معايا امسكوا المراية معاكم عشان نزبط الشين واشوفها وانا طالع فك العلوي هو اللي بيصق شا فوق اياك تنزل السفلي ولالسنك تحت وأنت ولالسنك تحت يبقى كده خرجنا عن المخرج والصفات هذا الحرف وبعدين وانا بقرأ الحرف اللي بعده مفخم صح هيجيلك خاء مفخمة ش المد المد بالفتحة برضو الفك العلوي اللي هيف يبقى ش امتداد الفتحة لفوق خلي بالك من هذه الم مسألة من فضلكم الأخوات يا ريت يكون معاها مراية في إدها وهي بتسمع المحاضرة بتاعتي علشان لما أقول الفتحة الفوق وخلي بالك من فكك السفل اللي ينزل تصبتي معايا صوت الحرف بهذا الأمر وكذلك لما باجي أقرأ كلمة زي حالة مثلا الرشدة الرشدة الرشد. الكلمة دي كثيرات بتقرأها الرشدة الرشدة الرج. لأن لأن زي ما انت عارفها الراء حرف قوي والجيم برضو من صفاته القوة مش موجودة في الشين فبتغلب او يق... اللسان بيبقى أسهل عليه يسبق اللسان اليها لان الاتنين من واحد فيروح قارئ الأسهل عليه اللي هو ايه مع القوة بتاعة الراء يقرأ في قوة ايه الج... يروح جايب حرف الجيم لانه قوي يبقى يقراها الرشد الرشد ده خطأ شديد المفروض انك تراعي في هذه الكلمة انك وانت بتقرأيها تقرأي وتفصلي الرشد ار روش دا ار روش ار روش ومش ار روش, أر روش. روش. بص الفكك نازل فين بسيك المراية ار رش روش فيش حركة دلوقتي لانه ساكن مش نازل تحت لانه ساكن ار روش دا اه اخطاء الاخرى احبائي لازم نراعيها في هذا الحرف حرف الشين طبعا كل كلمات القرآن اللي فيها شين أنا بدي بس أمثلة منها علشان أضبط بقية الكلمات وأنا مثلا بقرأ كلمة مثلا إيه بشرة أو مثلا إيه أو بشرة هقول مثلا وأنا بقرأ في كلمة بشرة بشرة البقى مفتوحة يقع اللحن فيها عدم إتمام الفتحة المفروض أقرأها ازاي خلي بالك بسيك المراية وشوفي وانت بتقرأ الباء بتفتح الفوق ولا لا لو قلتي بشرة بشرة بشرة كده ما تمتيش الفتحة لازم تقرأيها باشرة باشا باشا را شيء مفتوحة باشا را السبب في وقوع هذا الخطأ اننا لسه مش عارفة يعني ايه افتح يعني ايه مش عارفة اصاعد صوتي الفوق يعني إيه مش عارفة أفتح بين دروسي لجوه اللي, اللي أنا أوريتها لكم دروس من داخل الفكين عندي دروس العقل أنا مش عارفة أفتح جوفي أنا مش عارفة أن الفتحة نصف المد ولو جبت بعدها مد يبقى المده زي بقى الفوق امتدادها يعني الفوق ما دام هي الفوق فتحة يبقى المدى امتدادها الفوق وهيثبت معاك المسألة دي وانت قاعد معايا في الدرس معاك المراي عشان تصبتيلي واقرئيلي دلوقتي كلمة بشار ثلاث فتحات باشارا والثلاث فتحات دي كل واحدة فتحتها المخاصطة بيها تماما ينبغي في ذلك العناية بإتمام الفتحات وفصل المخارج عن بعضها بعضها فصلين الباء عن الشين عن الراء عن المد اللي اتكلمت عن أخطاءها في الأول وما تقولهاش بشرة أنا دلوقتي بزبط باشارا وراعي كل الأخطاء اللي موجودة في المد اللي أنا ذكرتها قبل ذلك، لا خلي فيها هاء بشرة، ولا خلي فيها اختلاس المد بشرة، ولا خلي فيها إمال بشرة، أضبط المدود أو الأخطاء اللي أنا ذكر المد أو الأخطاء اللي أنا ذكرتها في المد بالألف سابقا وأراعيها وأحط تحت هذه الكلمة كل حرف منها شرطة وأقول ده إيه الأخطاء اللي ممكن أقع في ذلك الحرف النقطة الأخرى أيضا لما بيجي حرف ساكن من الأخطاء بيجي حرف ساكن زي مثلا إيه؟ يشتري أو الشاكرين بعض الناس قول يشتري يشتري كأنها كلمتين يشتري أو الشاكرين المفروض هي كلمة واحدة بتقطع الصوت ليه؟ خلي فيه استمرارية بعد ما تدي الحرف لصفاته تماما مع التاء يبقى يشتري طولي بس الشين وقولي معايا دلوقتي يشتري الشاكرين مش الشاكرين ما تعملي السكت على الشين ده اسمه سكت او قطع صوت في الشين ما تقطعيه صوتك وتروحي معه وتقطع عند الشين وترجع تجيبه تري يشتري, يشتري او الشاكرين المفروض انها كلمة واحده يبقى هذه الكلمة مستمرة لكن تدي للشين زمن رخوتها اللي هو طويل وتروح لسق هذا هذا الحرف بالتاء التي بعدها في يشتري او في الشاكرين سبب الوقوع عدم اظهار صفتي التفشي في الشين والرخاوة بتحولها حرف كأنه حرف مقطوع مقطوع صوته مقطوع ينبغي مراعاته اعطاه الشين صفتها من التفشي يعني الريح اللي بيملا للبؤ كده كله والرخاوة اللي هو الزمن الطويل لذلك الحرف عند النطق به. وكذلك كلمة الشمس بعض اللي بتقرأ ايه والشمس وضحاها مثلا هي عندها سين في الكلمة وهي اقرب في قراءة الشين لان اللسان منبسط ممدود كده مش طالع فوق زي ما انا بقولك المخرج كده فبتقولها وس والشمسي والشمسي هي عملت ايه دلوقتي في الشمسي ماذا فعلت في كلمة الشمس عملت ايه في كلمة الشمسي يا بنات وانا بقرأها كالتالي وش واش شمسي ايه الخطأ اللي وقعت فيه وش انا بقى رالتن ها عمل الصفير طب هولها لكم مرة ثانية وش واش واش, واش شمسي عمل الصفير بس ولا وش ولا نزلت بفكه السفلي شوية الشم الشمسي مش أشأ أشأ أملتها أحسنتي أملتها أملت الشين يعني بأخطاءت في خطأين عملت إمالة في الشين وشأ وشأ وش صحيح وشأ وشأ والشمسي الخطأ وش وشمسي شا شا شا شا شا شا وسطا اللي هي برس اللي هي شا عند الفك السفلي كده واللي هي شا مفخمة هي شا رقيقة لكن وسط لساني مع الحنك الاعلى معي من الحنك الاعلى سبب قوع ان هي الصفير او قرب مخرج الشين من مخرج السين الحاجة التانية شدة رفقات الشين وانا بقولها وشا بميلها او بدخل فيها الفتحة دي بخلطها بصوت الكثرة عشان كده بقت ممالة بقيت فيها صفة اماله او او او او, أو تقليد المفروض ان اني ببعد ابعد عشان ابعد عن السين ابعد اللسان عن مخرج السين حتى لا يمتزج صوت السين بصوت بصوت الشين او الصفير الموجود فيه اللي هو حرف السين السين ممتد لسانك انما انما الشين الشين بسمع صوته من فوق من مكانه من مخرجه بقول لك المخرج هنا وسط اللسان مع حيز من حلقه الاعلى ليه بتجيب مخرج الشين عند طرف لسانك كده اس اش ليه هناك عند مخرج السين اذا كان هو فوق بينه من وسط اللسان لما يحزين من حنك الاعلى ليه بتنزليه قدام من لسانك من طرف لسانك قدام كده بيختلف الصوت يا بنات كمان من الاخطاء اللي بنقع فيها دايما لشدة اختلاصنا في الحركات ابن اما نيجي مثلا ايه تلك مثلا ما بقرأ تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة كثيرات ما تقرأ عشرة بالفتحة تقول عشرة كثيرات ما تسكن كلمة عشرة عشرة إذا كانت متحركة لأن في برضو هذه الكلمة ذكرت ساكنة لكن لما بتظهر متحركة يبقى أنت وقعت في خطأ أنك لم تتمي لأنك اختلستي عندك ثلاث حركات عشرات ثلاث حركات سكنتيها وهي متحركة والخطأ سبب وقوع عدم الاعتناء بحركة الشين والعلاج في ذلك اعطي ثلاث حركات حقهم واعطي ثلاث حروف مخارجهم اربع حروف مخارجهم المستقلة عشان يجي لك الحرف تام عشارات اقرأيها عشارات عشا شا شا فوق شا مش شا كمان خلي بالك اني ممكن اقع في ايماله عاشا عاشا عاشا عاشا عشا وليس عاشا عشا دي بقى فهياء عشا بقى فيها الفتحة اللي انا بقول عليها اخطاء ايضا ما زلتوا وقع في الشين وانا بقرأها زي كلمة ايه بشرا بشرا بشرا زي ما تعودنا في حرف اللي هو الباء المضموم بقول لك ضمي اتمي تضمة بتقولي بو بو ما زالت ضمتك موجودة في الشين لسه شفايفك مقفولة مضمومة معين الشين حرفا فش اي في اي حركة ليه ما زالت شفايفك مضمومة عملتي اشمام لحن لحن او خطأ فيها تأثرًا سبب لقد تأثرًا بالباء المضمومة قبله المفروض تراعي الباء مضمومة اتمام ضمة الباء والرجوع بوش شراء قرئيها معايا قرئيها معايا بوش رجعي شفايفك قولي بوش بوش بوش ادي تفسش في الشين بوش راء بخرج الراء بوش راء بشراء. يجب ان تراعي ضم الشفاتين وبعدين توصلي للشين ساكنة بيظهر صفاتها اللي انا ذكرتها ثم فبحت الراء حتى تتمي اتمام هذه الكلمة قراءة صحيحة كلمة ان شاء الله البعض يقرأها كنت إن شاء ان شاء الله شاء الله يقرأ كده يميل الشين شا دي هتخرج لقراءة تانية ولا إبى؟ أنت تقول كذا تقرأ كتالي إن شا شا شا هي شا ولا شا شا إن شا في الصوت فين طلع فوق إن شا افتحي بين دروسك من جوا بعديهم عن بعضهم وتخلي الصوت لفوق يكنت نزلي في فك السفلي إن شاء الله البعض يميلها الشين والبعض ممكن يبالغ في الترقيق أو يفخم يعني يبالغ يجيب الإمالة أو يفخم الشين تأثرا بالراء مثلا لو في بعدها مثلا إيه كلمة زي لفظ مثلا مش بالراء مفخمة تقول إن شاء الله تقول شاء الله شاء الله شاء الله إن شاء الله رب العالمين مثلا تفخمها تأثرا اللام المفخمة، وليست بالراء المفخمة. باللام، آه. شاء الله. إن شاء الله تقول إن شاء الله. إما تزيد، آه. وبعدين وأنا بقرأ مثلا إيه في كلمة اللي هي العشار، هنا بقى ممكن تتأثر بالراء المفخمة. تقرأها ال تقول العشار، عشار. ال أو تقولها العشار. عشان تجري من بعد عن تفخيم أتقول العشار شار شار لهذه صحية ولا هذه صحيحة العشار اقرأيها وسطا العشار شا فوق شاء رفعي فعي سأفحنك كل فوق العشار سأفحنك كل علوي فوق عشان تجيبيها صحيحة العشار يبقى المفروض اراعي الترقيق باعتدال شاء لا لبرس ولا سواد تصاعد صوتك لفوق في الشين خلي بالك من فك السفلي لحسن يجي معاك في الشين راعي فتح الشين والمد بعدها وإياكي أن تخلطيها ب أو أو تتأثري بتفقيم الراء فيضيع معها رقة الشين بكرة وعشية وانت بتقرأي كلمة عشية عشية. بعض الناس تقرأها عشية تقول عشية عشية عشية عشية عشية, عشية. وأو كلمة غشيهم دي بقى بيقع فيها كثرة تقول تقرأك تقول غشيهم من اليم ما غشياهم، غشيهم خطأ شديد تعجل على عدم فتحة اللي هو الغين أو العين بتاعة عشية أو غشياهم افتحي يا بنتي الحرف الاولين اللي قبلها عشان يديك الكسر ميسر عاشية افتح العين عاشية عشان تجري الكسر مزبوطة عاشية اكسري فكك السفلي يبقى عدم اتمام الكسر او افتحي الغين عشان تجري بك غاشياهم غاشياهم اكسري الشين وافتحي العين قبلها او الغين قبلها التعجل على نطق الياء بيخليها تقرأ ساكنة مراعاة استفال الفك السفلي صحيح راعي فك السفلي عند نطق بالشين المكسورة غاشياهم غاشياهم وكذلك في كلمة الوحوش حشرت وإذا الوحوش ايه؟ حشرت الوحوش حو عندك شو حو عندك ضمتين وحرفين مخرجهم مستقل بس ضمتين فبنصرع من اختلاس الضمة الاولى بنقولها الوحوش حشيرت الوحوش حشيرت الوحوش هات الشين بتاعها صفات الشين وصوتها مستقلة تماما وبعين هاتين مخرج الحاء اقرأي معايا الوحوش حشيرت اقرأيها معايا ال خلفي علام الساكينة <تصفيق> الحوش اسمعي صوت ش ش صوت الشين المتميز اختلست الضمة الأولى فأصبحت حروفك نتيجة الحرف الأخراني من الكلمة والسكون بتاع الحو بتاع بتاع حوشرات مش حوشرات حوشرات حوشي حوشي ورا خالص فين في الحلق والشين فوق عند الوصل صنعه اعلى بقى هات انتقلي, انتقلي بصورة المخرج لذهنك حوشيرات اقرأيها حوشيرات توالي الضمات سبب الوقوع النطق بكل حرف مستقلة على التاني سبب الاصلاح اتمام ضمة الشفتين ضما كاملا حتى نأتي لضمة كاملة الحرف الثاني اللي هنتكلم فيه وهو حرف الايه الياء حرف الياء اخو الشين في المخرج المفروض ان انا بقول كده الرسمة لما بشوفها بذكر ان حرف الياء مخرج وسط اللسان برضو زي الياء زي الشين مع ما يحاديه من الحنك الاعلى بس كل سبحان الله يا جماعة كل حرف له بصمة صوت زي ما كل انسان له بصمة صوت ربنا خلق كل حرف له صوت سبحان ربي عشان كده ما اقدرش اخلط الحروف ببعضها عشان ما تختلطش البصمات الا لو كان دي قراءه اقدر اخلط مثلا ال مثلا ايه الزراد دي قراءة عند بعض القراء في بعض القراءات مثلا الصاد ازاي مثلا عند في بعض القراءات ولذلك لما باجي اقرا حرف اللي هو الياء بقول مخرجه ايضا وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الاعلى خلي بالك يعني انا بقرأ الياء اهو لسان مش ممتد يا اللي بتقولي اياك ولسانك ممدود كده اياك عليهم مثلا عليهم عليهم وسانك كده قرأتك خاطئة انت مرعتيش هو استع... اللي هو وسط اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى وسط مع وسط مع وسط مع يعني الاثنين مع بعض الاثنين عشان ييجي الصوت يبقى الاثنين مع بعض الصوت المزل اللون المزل بالمفضة هو ده المكان بتاع الصوت اللي انت شايفاه وصق اللي هو حرف الياء الياء يا يا ولذلك وانا بقرأ بقول صفات هذا الحرف لازم أنا بقرأه تستحضروا معايا حبيبي المخرج عشان أنا هاستحضر المخرج وأنا بقرأ إياك من غير استحضاري للمخرج مش هعرف أقرأ إياك كويس أو أي حرف إياك لازم أبين واللي بتقول لي إياك نعبد وإياك, نست... إياك نعبد وإياك نستعين هي مش وخدا خالص بالها من المخرج اطلعي لسانك مع مع الحنك الأعلى عشان تجب لي إي إيي إي إي إياك نعبده وإياك خلي بالك لسانك فين وانت بجيب الياء مش مش ماشي زي ما مثلا السين ولا بجيب التاء لا ده لهم اخرج فوق مع الحنك الاعلى صفات هذا الحرف يا حبائي الجهر والجهر يعني ايه عدم خروج نفس أثناء الياء اللي بتقول بتقول مثلا ايه عما يتساءلون حطي ايدي كده بالله عليك وانت بتقرأي يتساءلون اقرأي يتساءلون وشوفي نفسك وانت بتقرأيه يتساءلون الياء خارج معاك فيها هوى سخونية كده حس بيها ياء يا. يعرف ان اقرأت كده غلط ياء ياء حبس النفس احبس النفس يا بنتي علشان كلا تيجي تقرأي تقولي عما يتساءلون مش يا جريان نفس احبسي النفس وانت بتعلمي بناتك عما جزء عما ما ينفعش اعلمهم جزء عما من غير ما يكون فهم الصفات والمخارج وعيوب كل مخرج وعيوب كل حرف من الحروف عشان اخلي بنتي ازبط لبنتي ازاي تقرأ لي يا صاحب بيتسألون. ولذلك أنت بتقرأي بدأ يتسألون إزبوتي مع نفسك كده يتسألون وحطيه لك دلوقتي وشوفي يتسألون كده فيها نفس بيخرج معك يا يا يا تا, تا. التاء نفس التاء غلب عليك في نفس ال... في ال في ال في اليا بها لا بها صفة جاه حولتي صفة اللي هو حولتي صفة القوة اللي هي الجهر إلى صفة ضعف حولتي صفة القوة اللي هي جهر حبس النفس يا يا يا, يا إلى يا يا يا كان فيها هاء يا كان فيها هاء يا ما فش هاء خلي بالك يعني ما فش نفس الرخاوة بيها صفة رخاوة يعني ما جيشت اقرأي إيا نعبد عبود تقولي إيا كان عبود وإياك ليه بتعملي كده يا بنتي تقولي أصلاً أنا بعمل فيها نبر على ال على اليا النبر يعني ارتفاع الصوت صياح النبر مش يعني ان اقطع صوت الياء واخد منه الرخاوه صفته اللي هي بيتميز بيها لا ممكن ارفع صوتي اقول اياك نعبد واياك نستعين اي قولي معايا ايا طويلة ازاي شايفه طويلة ازاي شايف الرخاوه باينه فيها ازاي مش اياك كده شد كده قطع صوت كده حولتيها بدل الرخاوه الى قطع صوت اياك قطعت صوتها هي طويل الصوت طويل إياك, اياك اياك اقرأيها معايا واقرأي معايا كلمة اينما تكون اينما مش اينما مش اينما اينما اي فعل ثانيك هاتي مع الحنج الاعلى وجرر خوا فيه وقولي اينما تكونوا هاتي لي كلمة كلمه وانت بتقولي مثلا ايه ينزل او ايه مثلا ايه كلمة ينزل من السماء مثلا ماء اقرايها لي بصي كالتالي يونا ما تقوليش يونا يو يو يو شايفه اليو دي بتاعه اللي فيها هوا دي دي مش دي ينزله ابدا اليو بتاعت ينزل ديه بنتي الياء لا يجري لا يجري فيها نفس ينزل يبقى خلي بالك و انت بتقرأه الحرفة وانا بقرأ الياء بقرأ اياك ازاي بقرأ فيها الرخاوة ازاي وانا بقرأ كلمة مثلا كلمة ايت كلمة مثلا اينما ازاي بقرأ فيها الرخاوة اينما تكون خلي بالك وانا بقرأ كلمة مثلا ايه يتساءلون هاتي الياء بالجهر بتاعها ياتا ياتا ياتا هاتي المخرج عشان يجيل ال... عشان تبان المخرج على فكرة هيسهيل لك جدا جدا ان ما ترطب عليه بعد كده من صفات ياتا ياتا مش ياتا يا يا يا, يا. رسانك كده مرخي فوق يا بنتي رسانك فوق مع الحنك الاعلى ليه بخلي تحت كده مرخي ياتا يتساءلون وكذلك يؤمنون مش يؤمنون يو يو يؤمنون يؤمنون وكذلك يوعدون خلي بالك جدا من المخرج والضم في هذه الكلمات اللي هي سواء يؤمنون او يوعدون تنبهات مهمة جدا حرف الياء ده على فكرة أخطاء كثيرة جدا يعني الناس كتير بتقع في خطأ في الياء من اول صورة الفاتحة من اول صورة الفاتحة من اول ما بتقول ايا كلمة اياك نعبده بتقع في كلمة اياك في اخطاء هقولها لكم تعرفين في الفاتحة بس كلمة اياك تقع في ايه امالة الياء واحد ايا يا صوتها من الفك السفلي دي واحد اتنين عدم تحقيق المخرج يا يا شايف الصوت فين فوق يا يا اي يا الحاجة الثالثة تحويل الصفة الى صفة اخرى بتحول الجهر الى همس اي اي كان فيها هوا كم خطأ يقع في حرف اللي هو الياء من اول اي يا كان عبده و كان استعين راعي الباق الان يا حبيبتي انك يجب تنبيهات الهمة لتراعيها عند حرفها رأي ترياء يجب التحفظ ببيانها اذا سكنت بعد كسر يعني كانت مادية او اتع بعدها حرف مثلها حتى لا تضغم مثلا على ذلك وانا بقرأ مثلا ايه في يوسف في يوسف كثيرات من تقرأ في يوسف تقرأها في يوسف كأنها حرف فاء مكسور وكأنها ياء واحدة ما بتديش ابدا المفروض انها تميز بين في مال هنا الاول ياء طبيعية في حركتين ثم في يوسف تروح محققة اللي هو الايه؟ الياء اللي هي من وسط اللسان يعني لازم تميز بين الياء المادية والياء التي من وسط اللسان عشان تعرفي ان دي في يوسف يو في يوسف هات المخرج حد الذي يوسويسو دي ياء مادية وبعدها ياء من وسط اللسان ميزي بين الاثنين في الصوت ميزي بين الاثنين في الزمن اذا تكررد في كلمة او كلمتين كان بينها وبين رخوتها اكد احيينا به الارض احيينا هاتي برضو الرخاوة وهاتي كأنك بتجيب كل حرف ومخرجه مستقل احيينا ان الله لا يس أي <تحي أن> ضريبة وانت بتقرأيها بيني يا بنت الياء بين الياء اللي هي بعد كده بتمديها من الياء التي قبلها وكذلك إذا أتت مثلا إيه كلمة إن ولي الله ولي الله هي ما فيش و... بعض الناس بتقول إن ولي الله ولي الله هي بتعمل اضغام لأنها ما جابتش الحروف واضحة إن والي الله أو سبيل الغي وإن يرى سبيل الغي يتخذه إيه سبيل يقول يقرأها سبيل يوم تقرأها كده سبيل الغي يتخذه غي يتخذه إيه الغي يتخذه ما فيش قراءة كده أبدا الغي يتخذه تَخِيدُهُ سبيلا الْغَيِّيَ بعد كده تفصلي بين دي ودي لان تبقى عندك كام موجودة في هذه الكلمات عشان تفصلي بين مخرجها الا لم تتحفظي ببيانها سقطت احداهما او اكثر من احداهما في التلاوة وكانت قراءتك فيها خلط كذلك اذا كانت زي ما كان زي ما قلنا وما أنا بم لما انتم بمصرخي بمصرخي ما انتم بمصرخي بينيها بمصرخي بين المخرجها واضح باين النبر فيها باينه حرف مشدد مش مصرخي خي بمصرخي اذا جاء بعدها حرف مفخم او الف او همزة وجب بيان ترقيقها نحو مثلا ايه يس وانت بتقراي مثلا كلمه يسترخون الياء بعض الناس تقول يصطرخون يصطرخون كتير جدا من تقرأ الكلمة التي فيها تفخيم مع الياء تاكل الياء لأنها لجبت مخرجها ولجبت فتحتها تقول يصطرخون يصطرخون يص يص يص هاتي يا بنتي ياء مستفلة أقصى لسانك مستفل يبقى يص معينك بتجيبه وسط لسانك مع فوق أقصى لسانك مستفل وسط لسانك مع الحنك الأعلى يصطرخون فيها وكذلك يضربون تقولها يضربون يا يا يا ايه تقوليها يا يا خطأ لا هي يا ولا هي يا بصي بالمراية وانت بصة كده خلي بالك اليا مفتوحة لفوق تبقى يا يص يص طاريخون فيها يضربون شياطينهم بقى او وانت بتقولي مثلا كلمات الشياطين بعض الناس تقولها الشياطين الشيا الشياطين بتفخم طبعا الياء وهذا اللي بعده الان بعدها حرف ايه الطاء او كلمة صيا صيا تقولها صيا صيا صيا يا رقيقة لفوق لفوق بصي فكك السفلي فيه نزل فيها ولا لا اقريها كده دلوقتي اقولي صيا اياك الفك السفلي ينزل فيها صياصيهم او كلمة يأمرهم يأمرهم مش ي يا مش ي ي ي ليه بتبعدي شفايفك على الجنبين كده ليه بتجيبي ال, ال, ال الياء شبه ميمره خطأ اخر بيقع يا جماعة في اللي ال هي ال الياء وده بيقع ا ا في اثناء من من اول من اول الاستعاده بقولي بنتي انت من اول الاستعاذة بت عندك في الاستعاذة بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بنتي دي قلقله يا تقول لا دي رخاوه انا بجيب الرخاوه الرخاوه مش قلقله الرخاوه اعوذ بالله من الشيطان اي شوفي باعتدال تقولي الشيطان الخطا البعض بيقولها كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خطأ أنت زودت الرخاوة أزدت في كلمة الشيطان بقى في رخاوة زيادة بقى في أزدت زمن الرخاوة في كلمة الشيطان ده من الأخطاء زيادة زمن الرخاوة يعني كلمة الشيطان دي بتقع من أول استعاز في حقتين إما إنك بتزود الرخاوة جدا بتزود الزمن الشيطان الشيطان ده خطأ الشيطان شيطان شيطان الخطأ الثاني اللي بيقع فيها انك بتخلق ليها الشيطان لانك مستعجل على فتحة الطاء الشيطان فب المخرج بسرعة جدا كأنك بتملك القالا زي ما ب بحرف القال سواء في القاف أو في الدل أو في حروف القال قالة بقى في المخرج بفتحه بسرعة عشان تيجي للقال قالة ليه لأنك تأثرت بفتحة الطاء فخرجت ليها مقال تأثرا الشيطان الشيطان الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جربيها باعتدال أعوذ بالله وخل بالك من بالله خلي بالك من كسرة الباء وفت... بالله... وفتح بال وفتحة اللام لفوق لفوق إياك تنزلك الفك السفلي في اللام لتحت بالله الفك ينزل في الهاء فقط بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزلت في الجيم بعد ما جبت المخرج نزلت في فك السفلي ولذلك خلي بالك من خلقلة كلمة الشيطان أو زيادة رخاوتها فيصبح يعني لا غير مستساغة أو وانت بتقرأيها انك وانت بتقولي مثلا وانا بقرأ الياء شدة قطع صوتها وتقولي اصلا بعمل عليها نبر يعني شدة بتقطعي صوتها الشيطان كده تملي الشيطان ال... وانتي و... و... و... و... بتقول مثلا الياء بتقولي اياكا مع زرا اياكا بتروح اقطع صوت الياء كده بتقولي ان انا بعمل عليها نبر هي في حقيقة الامر انت حاولتها لحرف مكتوع صوته يعني عدم جريان الصوت اي انه حرف شديد خطأ الاخر بيقع في ذلك اللي هو الحرف اللي هو حرف الياء مثلا ايه وانا بقرأ كلمة زي ايه يطيروا يطيروا اقرأوا الكلمة معايا يرزقكم او يرزق اقرأوا كلمة يطيروا يطيروا هاتيلي الياء في عندك ط وقع بينه بين حواليه حرفين رقيقين وبعين رقم فخمة بيبقى الامر اصعب يطيروا الياء الاولى نوعها ايه مادية ولا ياء من وسط الثان مع محازين من الحنك الاعلى الياء الاولى والثانية هل هناك فرق بينهم؟ في فرق بينهم؟ اه يعني الاثنين من وسط اللسان احسنتي طيب يعني واحنا بنقرأ من وسط اللسان يبقى خلي بالك عندك حرفين من وسط اللسان مع الحنك الاعلى بينهم حرف مفخم يبقى تقولي يا يطيروا وتروح جايبها الراء مفخمة وتجيبي الراء وإيا وإياك إنك تستزيد في رقة الياء ي مش هتجي لا تفخيم الطاء صح ولا هتجي لك اعتدال صوت الياء صح يط يط يط يا رقيقه يطيو تفخيمها ممكن تقع الاخطاء انه يطيره يطي يطي يا يط طي يبقى الياءين وقعتي في تفخيم الياءين خلي بالك الدقة الشديدة في قراءة حوق كل حرف مستقل عن اخر سبب وقوع التأثر بالطاء والراء لان عندك ياءين وقع بين مفخمين فتأثرت بهذا التفخيم مراعاة ترقيق الياء باعتدال باعتدال بقول باعتدال يعني بصي الفكك وانت بتقراي لازم حرف الياء يبقى فكك وانت بتفتحيه لفوق فوق فك العلوي باين بين الفتحة بين الفتحة باعتدال وانت بتقرأي مثلا كلمة زي كلمة اين واقم الصلاة طرفين نهار طرفين نهار البعض بيقرأها بيعمل طرفين نهار طرفين. هي هي الياء هنا في طرفين نهار هي الياء هنا في ال... في طرفين نهار مشددة هي الياء مشددة ولا مكسورة فقط مش مشددة يعني مكسورة فقط غير مشددة كسرة فقط احسنتم, أحسنتم. يبقى وانا بقراءها باقتراءها من غير نبر يبقى طرفين نهار بس بعمل في النون طرفين نهار طرفين نهار طرفين نهار بتقولش طرفين نهار طرفي وتروح عاملة نبر على الياء اتمي بس الكسرة لانها مكسورة حرف هنا مكسور وبعده طرفين نهار النون اللي هي الساكنة فبتبه الامر شديد احتني بك بس بكسرة الفاء باستفاضة فكك السفلي مع مراد أنه حرف غير مشدد فلا يوجد فيه نبرة ثم أتي بعد الغنة كذلك وأنا بقرأ كلمة زي مثلا إيه وزول فم من الليل وزول فن من الليل وزول فم وزول فم من الليل أو من الليل إن الحسنات يزيدنا سيد أصريه عشان تبايني منع ما شعر للسكون وأنا بقول من الليل إن الليل الياء في الليلة هنا حكمها ايه؟ مادية ولا من وسط سان مع يوحزيم الحاك الأعلى؟ الليل اللام هنا.. الليل اليا هنا ايه؟ لينة يبقى وانا بقرأها لينة احسنتي يعني المفروض ان انا بقرأها يبقى خلي بالك يبقى برضو هديها صفاتها مش كده؟ هديها صفاتها هديها صفاتها يعني هيبقى في صفاتها ايه؟ فيها صفاتها فيها رخاوة ولا فيها شدة؟ فيها رقاوة ولا فيها شيء دا يا بنات احسنتي فيها رقاوة يبقى بين حتى لا تذهب مني زمن هذا الحرف ما يذهبش مني ما يذهبش مني زمن هذا الحرف ولذلك وكذلك لما أجي أقرأ مثلا كلمة زي كلمة يشفع يشفع الكلمة دي لما بيجي أقرأها لأني ببقى مستعجلة على خروج الهواء في الشين بخرج هواء كمان في الياء بقول يشفع يا يا يا تخيلي المخرج وخلي لسانك واضح ما في المخرج فين وياكي وخروج الهوى مع الياء استقلي كأنك كانت بتقرأ الياء لوحدها يشفع كانت بتقرأ الياء لوحدها يشفع خروج هوى معاها عند نطق بها عدم مراعاة صفة الجهر لعدم مراعاة صفة الجهر فيها سبب ذلك مجاورة الحرف الشين اللي هو به ايه همس عكس الصفة المفروض تراعي الاول خروج مخرج الياء ومراعاة الصفة فيها تماما لان احنا مشكلتنا مع الحرف اذا اتى حرف الياء مع اي حرف تاني بيبقى فيه رخاوة بيبقى فيه همس بجري الهواء في الياء زي ما بجري الهواء في الحرف الذي يليها ودي من اخطاع حرف الياء المتدولة جدا الكثيرة خاصة اذا ابتدى حرف الياء في بداية الكلمة يعني لما بدي أقرأ مثلا كلمة في مثلا وصلا يعني ما بقرأ مثلا كلمة ولكن اكثرهم يجهلون ولكن إيه أكثرهم مثلا ولكن أكثرهم أكثرهم يجهلون لا قب مثلا ولكن اكثرهم يجهلون خلي بالك في اكثرهم دي الميم ساكنة بعض الناس تقول اكثرهم يجهلون أكثرهم يجهلون بيني يا بنت بي صفة الميم وهاتي اللي من مخرجها واتيها من غير هوا يجهلون يجهلون البعض لما يقرأها بعد الغنة بعد الغنة يعني إي يتبعون تقولها إي يتبعون إي يتبعون بتجيب الغنة صحيح طبعا مش بتقرأ لخالف بيجيب الغنة فعلا بيجيب الغنة حركتين لكن لما بتيجي تقرأ الحرف بعد الغنة بتختلف فتحته وده وارد في القراءة وارد جدا جدا في القراءة وانتي بتقرأ إيها إي يتبعون إي يتبعونة تروحي رفعة تروحي فتحة الياء بعد الغنة يتابعون اظهار الغنة ثم ياء مفتوحة كذلك لما بتيجي تقرأي كلمة اين او اينما او ليس بتقرايها بسرعة نطق شديد تقول اين اينما ليس لا لسانك مكانه صح في هذه الكلمات ولا صفة الحرف صحيحة لأنك لم تهتمي برخاوة هذا الحرف العناية بلنها ورخاوتها ولكن بدون مبالغة ما تطوليش ما تقوليش أينما طويلة قوي دي ليه بتطوليها كده قولي أينما تكون اديها رخاوة لكن باعتدال إياك ومن المبالغة في أي شيء حتى لو في الفتحة او في الصفة علشان ما تخرجيش عن اللي هو الصوت او الصورة الطبيعية لذلك الحرب مثلا لا شيئة فيها لا شيئة فيها لما بعض الناس تقرأها بتختلص فتحة تقول لا شيئة فيها لا شيئة فيها لا شيئة فيها لا شيئة, شيئة. كسر الشير عشان تجريك فتحة الياء مظبوطة انت بالشكل ده ابتقي في امر هام عدم اتمام الحركات عدم فصل الياء عما جاورها من حروف عدم خروج مخرج الياء من مخرجه الصحيح عدم ملازمة اللسان للحنك الأعلى عند يعني رفع اللسان عند مع الحنك الأعلى عند قراءتك للياء كل دي أخطاء لابد أن ترعيها وانت بتبصي كده بمسكة للمرأة بتبصي لسانك بصي لسانك بتطلع فين لا شيئة شيئة شيئة وانا بقرأ كلمة مثلا يقبل اتكلمت الاول في اختلاس الحركات لما بتيجي في الحرف الاول لما بيجي الضمه في الحرف مبتدا يعني بداية بتختلس ايه ولا يقبل تقول ولا يقبل ولا ياء يق... ياء ياء هي لا هي فتحة ولا هي ضمة ولا يق يق يو يو يوم يو من غير هواء يقبل اختلست ضمتها لم تتم حركتها مراعاة ضم الشفتين عند نطق بالياء المضمومة ثم تسكين القف بعدها وهذا يراعى بشدة ويظهر بشدة اذا كان حرف الياء بداية في الاول بيختلص جدا بتختلص جدا ضمة الشفايف او الحركة المضمومة في بداية الكلمة او نهاية الكلمة اذا كانت مضمون كلمة فاما ايه ترين من البشر احدا الكلمة دي على فكرة كثيرات من تخطئ فيها تعرفوا ليه لان المفروض انها بتقول ايه ر ين المفروض إن هي عندك في إيه استفال فكك استفري بفكك واختلصي وبيني كسرتها مراعاة الاتيان من مخرجها مع استفال الفك السفلي عشان تجي بكسرة واضحة بهذه الحركة اللي هي مع الفك السفلي عشان تجيلك لك الياء صحيحة وكذلك وانت بدأ قرأي كلمات مثل ايه البغي مثلا ايه وينهى عن الفحشاء والمنكر وبعدين وانت بتقولي ايه والبغي والبغي يعيضكم بيين الكسرة في الياء وبين الفتحة في الياء التي تليها اصليهم عن بعض كأنهم حرفين مستقلين تماما بييني صفة الحرف شكل الحرف الاول تشكيله كامل وحركة الحرف الثاني كاملة اختلاف حركة الحرفين بيديكي يعني شبه ضياع للقراءة ضيع للقراءة الصحيحة شبه ضياع للحرف تكررها السبب في الوقوع فصل الياءين واتمام حركة كل واحد منهم على حدة على حدة تامة البغي يعظكم البغي يعظكم البغي يعظكم كأن البغي يعظكم البغي يعظكم بغي ي ي ي لسانها يتحرك مرتين للصلح هناك الأهل عشان يجيب الياء الأولى والياء الثانية الثانية جربيها دلوقتي ونتب تقرئيها البغي يعذكم عشان تجيبي الاثنين مستقلين عن بعضهم وكذلك كلمة يريدون والعشي, والعشي يريدون عندك ثلاث ياء مشددة وبعدها ياء مضمومة اللي بيحصل ان انت بتأكلهم بتقولي والعشي يريدون والعشي يريدون المفروض تقولي والعشي يريدون اقرأي لي الثلاث ياءات ساكن متحرك بالكسر متحرك بالضم كأنهم مفصلين عن بعض تماما عشان تدي صفات الرخاوة وخاصة الأمر اللي هو الآخر يا بنات أو الكلمة اللي برضو عايز أقولها لكم كلمة وقد بلغته من الكبر عتية وبعض القراءات عتية خلي بالك تمطتها ما تمطتها مثلا عتية دة تمطيط هات المخرج عوتيه هات المخرج عوتيه عوتيه بدون تمطيط ما الطوليز زمنها ما تبلغيش عن الزيادة المطلوبة اللي هي المطلوبة منك في الحرفين المبتو اللي في الحرف أو القراءة باعتدال وكذلك إياك كلمة إياك خطأ الواقع فيها من أول سورة الفاتحة حصرمت الحسرة ما في قراءة الياء يعني قطع صوتها إياك إياك تقرأها بالتالي لهي إيا إيا عندك الوقت ساكن ومتحرك يبقى تقرأها كالتالي إياك إياك قوليها معايا إياك إياك نعبد إياك نعبد تحويل الصفة الى صفة اخرى بدل الرخاوة بتحوليها الى صفة الشدة ولذلك اقترائيها بيسر بدون تعسف بدون شدة على الحرف واعطي الياء وسطيتها لا شدة رقة ولا تفخيم واعطيها زمن الرخاوة في الياء الاولى اللي هي الساكنة ثم أعطي الحركة في الياء المتحركة لأعلى ثم المد بعدها امتداد الفتحة حتى تقرأ إياك قراءة صحيحة إلى هنا نتوقف إلى حرف اللي هو الياء بنات هل هناك أي سؤال في هذه الأحرف في القراءة في حرف في قراءة في طيب نختم بال... إن شاء الله بحرف الياء ونستكمل الاسبوع القادم بس ان شاء الله بإذن الله على الغرفة الثانية برضو دلوقتي وان شاء الله على الغرفة الثانية هنبتدي أشوف البنات اللي عايزة أشوف قرائتهم بس قبل الدعاء أحبائي أسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يعلمنا وإنه يرزقنا علما نافعا ومش بس كده العمل بذلك العلم لأن علم بدون عمل كشجر بدون ثمر مش هتنتفع به ولا غيرك هتنتفع به ولذلك المفروض اني وانت بتتعلمي خلي نيتك واعلم ذلك لغيري خلي هن... هذه النية موجودة عندك و... ونقطة اخرى هذه هي النقطة الاولى اياكي ان تكوني شجر بدون ثمر اياكي ان تكوني شجر بدون ثمر اياكي ان تكوني ممن يتعلم ولا يكون ولا يعرف زكاة العلم ولكن ان يكون علما صحيح انقلي بصحيح ما تنقليش على خطأ لازم تتعلم الصح النقطة الثانية وصيكم يا بنات في الصبر على التعلم ووصيكم بالصبر على التعلم لأن بدون صبر على التعلم لن نتعلم ووصيكم بالصبر على التعلم مجرد ما الإنسان حين بداية التعلم ما بيتعلمش وما بيستزدش عشان كده أنا بقول لكم عشان ربنا سبحانه وتعالى الطريق اللي احنا بنسلكه ده اللي ان شاء الله يبلغنا جميعا الجنة يا رب العالمين ان شاء الله يبلغنا الجنة يا رب العالمين يحتاج الى عمل واحتاج الى جهد واحتاج الى عرق واحتاج الى مثابرة واحتاج الى الاخت اللي هي بتتعلم انها تصبر على المعلمة في تعلمها انها هي اللي تتابع المعلمة مش هي اللي تقول للمعلمة او تطلب من المعلمة ان مثلا النهارده مش فاضية انا مش فاضية زبطي امورك علي يا إحباي هذه شكاوي تأتيني من البعض فاللي البنات اللي بيعلمهم هل جزاء الإحسان إلى الإحسان هل جزاء الإحسان إلى الإحسان عشان كده يا بنتي في الله يا حبيبتي في الله يا بنيتي في الله اصبري على مع معلمتك وكوني ممن يتمل يتمتع يتحلى بحلية طالب العلم كوني منهم عسى الله أن يحشرني وإياكي معهم في الجنة عسى الله ان يحشرني واياكي مع النبيين والصديقين بهذا العلم عسى الله عسى الله بجهادك وجهادي وجهاد البنت القاعده المعلمه اللي قاعده تنتظرك ان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بذلك العلم في عليين العلم يؤخذ بالتعلم وبالتصبر ولذلك اذكركم اني في ال... ان شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ان بعد قريب كده بعد ما كل حرف من الحروف دي تعرفوه وتتعلموهم ان انت نفسك ان شاء الله يتفتح لك باب التعليم بإذن الله رب سبحانه وتعالى برب قدرة الله سبحانه وتعالى عشان كده أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم ارزقني وإياكم في هذا اليوم المبارك بركه ذلك اليوم اللهم ارزقني واياكم يا رب العالمين في يوم الجمعه ان نكون ممن قبل يا رب العالمين اللهم ارزقني وإياكم في هذه الساعة ان نكون ممن غفر ربي لهم سبحانه وتعالى اللهم ارزقني وإياكم ممن كتبنا عند الله سبحانه وتعالى بمن رضي الله عنهم أنا وإياكم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ربي وارزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لي ولكم اللهم, اغفر لي, ولكم. اللهم اغفر لي ولكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وان اردت بعبادك فتنا فتوفنا غير مفتونين اللهم اننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وان تثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم قد رأينا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك قلبا سليما ونسألك قلبا سليما اللهم ارزقنا قلبا سليما اللهم ارزقنا قلبا سليما اللهم ارزقنا قلبا سليما اللهم ارزقنا, ارزقنا لسانا ذاكرة اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا اللهم اشفنا من كل داء اللهم اشفنا من كل داء اللهم عافنا يا رب العالمين اللهم عافنا يا اكرم الاكرمين اللهم اننا نسألك العفو والعافية والمعافITH الدائما في الدين والدنيا والاخرة اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل كرب اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين من كل كرب اللهم احفظهم اللهم عافهم اللهم اعف عنهم اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم ولي عليهم خيرهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم ولي عليهم الأمناء يا رب العالمين اللهم ولي عليهم من يعرف حقك يا حقك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلهم يا رب لك, لك متقين اللهم اجعلهم لك متقين اللهم اجعلهم لك يا ربي من المتقين اللهم اجعلهم لك يا ربي من المتقين اللهم ارزقنا وإياهم التقوى اللهم ارزقنا وإياهم التقوى اللهم ارزقنا وإياهم خلقه الصالح, الصالح يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين في هذه الساعه المباركه رحمه من عندك تهدي بها امورنا وتجمع بها تهدي بها تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وترد بها الفتن عنا وترد بها الفتن عنا وتجعلنا بها من الفائزين اللهم اجعلنا بها من الفائزين اللهم اجعلنا بها من الفائزين اللهم ان هذه اكف دراع رفعت اليك فلا تردها خائبه اللهم لا تردها خائبه اللهم لا تردها خائبة اللهم هذه قلوب اجتمعت على محبتك ومحبة كتابك الكريم فلا تردها عن بابك اللهم لا تردها عن بابك وتقبل دعاءنا اللهم تقبل دعانا واهفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا ومتعنا بطاعتك إلى الممات اللهم متعنا بطاعتك إلى الممات اللهم متعنا بطاعتك إلى الممات وأمتنا على قول لا إله إلا الله اللهم أمتنا عليه اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين اللهم أمتنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين اللهم أمتنا على كلمة توحيد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر أولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله أمتنا عليها وأحشرنا عليها وبعثنا عليها وبيض بها وجوهنا ويمن بها كتابنا وجعلنا ممن قرأك من ممن أخذ كتابه بيمينه فكان من السابقين فكان من السابق وكان من, وكان من السابقين وكان من السابقين وكان من السابقين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كان من خف ما كان من خطن فمن نفسي وما كان من فضل فمن الله ما كان من خطأ فمن نفسي وضعفي وما كان من من حق فمن الله وما كان من فضل فمن الله فاللهم أتم علينا النعم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم يا أحبائي وإن شاء الله بإذن الله نستكمل على الغرفة الثانية بإذن الله الأخوات ننتقل على الغرفة الثانية مباشرة للتصحيح اللي عايزة تقرأ مرة ثانية عشان أنا أعملك أنا دفتر أو, كشكو أو كشكول أو كراسة بمن يقرأ علي سابقا وهشوف أقارن في تقدم ولا لا؟ الأخط اللي ما بتحضرش لمعلمتها يعني إيه الأثر بتاعة عدم حضور هيبان كل ده في ان شاء الله هيبان هذا في التقدم انا عايزة اوصل لحد ما اوصل في نهاية هذا بعد محاضرة او اثنين او ثلاثة اوصل بيكو ان مش عايزة بنت فيكو يبقى عندها خطأ واحد لا في امالة لا في مد لا في جيم لا في ياء لا في شين لا في حرف حرف من حروف الألقاف لحد الحروف اللي احنا وقفنا لها إليها حتى الآن مش عايز أي خطأ بإذن الله ولذلك أذكركم أعيدوا سماع الشريط عشان تصلحي معايا وانت بتسمعي بنت بتقرئي وانت بتسمعي المحاضرة يا ريت تكون معاكِ مرايتك علشان تشوفي لما أقولك افتحي الفو خلي بالك من فكر السفلي ما ينزلش تحت عشان تتقني معايا وان شاء الله تكوني مت... تتقدمي بإذن الله وتقبل الله صالح العمل مني ومنك والسلام عليكم حببتي ورحمة الله وبركاته Thank <laughs> you.